مولا يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلي مولا يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلي يا نبي سلام Zal-li ala nab-i watabasam danab على ما ذاق السعادة مغرما يا سيدي يا محمد صلوا عليه شفيع الامه بذكر الرسول تشحذ الهمه يا ربي بجاه النبي ازيح الغم يا ربي بجاه النبي ازيح الغم ما قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل وجميل وجميل وجميل Jij komt hier allemaal bijna. Je hebt een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een Ya roept het woord tot je neemt het woord tot je neemt het